بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم والكتاب المبين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا أمر من عندنا إن كنا مرسلين لكننا مرسلين رحمة من ربك رحمه من ربك إنه هو السميع العليم انه السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين بلهم في شك يلعبون بلهم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخش الناس يخش الناس هذا عذاب أليم هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أنا لهم الذكرى وقد جاءهم مَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعْلَمُ مَجْنُونٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعْلَمُ مَجْنُونٌ إِنَّكَ أَشْفُرُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكَ أَشْفُرُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مَعْائِدٌ يوم نبطش البطشة الكبرى إن انتقمون نبطش البطشة الكبرى إن انتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا فَرِلَهم قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَن تَدْعُوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ أَن تَدْعُوا إِلَى عباد اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ وَ إني آتيكم بسلطان مبين إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت برب وربكم أن ترجمون وإني عزت برب وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي ربه أن هؤلاء قوم فأسرِبِ عبادي ليلًا إنكم متبَعون. فأسرِبِ عبادي ليلًا إنكم متبَعون. واترُكِ البحرَ رهوا. واترُكِ البحرَ رهوا. إنهم جندٌ مغرقون. إنهم جند كَم تَرَكُومْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ كَم تَرَكُومْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعِمَتْ كَانُوا فِيهَا فَـاكِهِينَ وَنَعِمَتْ كَانُوا فِيهَا فَـاكِهِينَ كَذَلِكَ كذلك وأورثناه قوم آخرين وأورثناه قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا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 هؤلاء إن هؤلاء يقولون إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتةنا الأولى وما نحن بمنشرين إن هي إلا موتةنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بأبائنا إن صادقين اتقوا اباءنا ان كنتم صادقين ا هم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم ا هم خير ام قوم تبع والذين من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 ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم قعام الأثيم قعام الأثيم كالمهل يغلي في البطن كالمهل يغلي في البطن كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. يقول إن المتقين في مقام أمين إن المستقين في مقام أمين في جنات وعيون في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يلبسون من سندس واستبرق متقاربين كذلك وزوجناهم بحور النعين كذلك وزوجناهم بحور النعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ووقعهم عذاب الجحيم. ووقعهم عذاب الجحيم. فضل من ربك. فضل من ربك. ذلك ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم انما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فاننا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ترتقب مرتقبون, فارتقب إنهم مرتقبون